الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فراءة في مثل الغاية والتفريق لقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى كتاب الصيام قال رحمه الله وشرائط وجود وشرائط الصوم ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وفرائض الصوم خمسة أشياء النية والإنساك عن الأكل والشرب والجناع وتعمد القيء وكذا عدم المعارفة بطرف النهار الحمد لله وحكرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال القاري أبو سجائر رحمه الله تعالى كتاب السيام الصوم لغة هو الإنساك الصوم لغة هو الإنساك ومنه قول الله تعالى عن مريم إِنِّي نَذَبُّ لَبْرَحْمَنَا صوما يعني إِمْسَاكِ عن الكلام كشرعاً هذا يمساك عن المخطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التحبّر لله تعالى وهذا تعريبه من جداً كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال رحمه وقاله تعالى وشرائط ودوب الصوم ثلاثة أشياء الإسلام فلا صح الصيان من غير المسلم فالكاتب لا يتصح عباده قال الله سبحانه بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشرك لا يحبفن عمل الشرك والكفر محبة للعمل والعياذ بالله ولا يصح عمل مع الشرك والكفر والعياذ بالله والقلوب الصيام ولا على الصغير الصغير ولكن يضرب عليه ويمرن ولا يجب عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يقير والنائم حتى يستيق. والصغير دون البلوغ غير مكلف بالعبادة ولكن مدرب عليه والعقل. لأن العقل مناطق تكريف فما عدم وجود العقل لا تكليف، وكما في الحديث السابق والمجنون حتى يفيق يعني الجنون طير رحمه الله تعالى وطرائج الصوم خمسة أشياء ما سبق من شروف هذه شروط وجوب وليس شروط صحة والفرق بينها شرط الوجوب وشرط الصحة وإن كان الإسلام شرط صحة وشرط وجوب أن الوجوب إذا لم يتوفر يصح العمل ولكن لا يجب على الشخص فالصبي الصبيل الإلاثان يهجب على ذلك هو وليه في الحج رضعت مرأة صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجل ولكن لا يجب عليه حيث أنه إذا بلغ واستطاع الحج يلزم أن يحج حجة الإسلام حالتونه بلغة قال وفرائض الصوم خمسة أشياء أن هذه الأشياء واجبة في الصوم النية. وتجب النية لكل ليلا لأن كل يوم عبادة مستخدم ويجب تعيين النية في صوم القرد دون صوم نافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفص رضي الله عنها من لم يبيت النية من الليل فلا صيام". قد تنازع العلم في قولي عليه السلام لا صيام له فلا هنا هل هي نافية للتمام والكمال أم نافية للجنس الجمهور على أنها نافية اللي للجنس الملكية والشفية والعالم أما لحنا فيقولون أنها نافية للتمام والكمال بحيث أنه لو نوى الصيام من أول ليلة يرزغه ذلك عن سيام شهر رمضان كله. أما الجمهور فهو بد من تبيه المنية عن كل ليلة والأظهر قول الجمهور وهو الأحوأ هو الأظهر من حيث الدليل وهو الأحوأ من حيث العباد وهذا تماما في قول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. فالجمهور على أنه لا نكاح يعني صحيح وعليه لو نكحت المرأة بدون ولي فهو زن وسفاح على قول الجمهور وأما الأحناد فيقول للا نكاحة لأن لا نكاحتان هو كان وعليه لو نكحت من غير ولي نكاح هو صحيح عند الأحناد لا سيما إذا قادم الولي الصادق يعني المسألة غيرا قول الجمهور وأنه وإذا لم يوجد لها ولي أبدا فالسلطان ولي من لا وليا يانطلق المحكمة وأما الزواج العرفي بدون ولي فهذا سن والصفاق والرياء ذلك يقول عليه السلام أي نوئة أنكحت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل ولأن النكاح بلا ولي بطل للشر والفساد والرياء بد من تبيهة النية من كل يوم ويكفي عن ذلك أن يكون للزدر يكفي أن يكون ليأكل أكلة الصحف هذا يوجد وإنما عدم على موجود نية ماذا شخص نام اليوم من الآن إلى غد في نفس الوقت يعني نام من قبل المغرب إلى اليوم التالي أو إلى أذان الفجر هذا لم يبيت النية من الليل، لأن الرسول عليه السلام قال: من لم يبيت النية والبيتوت تكون في في الليل. ذلك المعادل للنساء يلزمه العدل في في الليل فقط، لأنه يلزم العدل في من عدد النساء في البيتوتة والمسكن والنفق والكسوة. والبيتوت لا تقع إلا في الليل. حيث أنه لو كان بالنهار عند جنوائة معينة كل يوم هذا لا يعد دورنا وظلماً وإنما لا بد أن يريد أن يعدل فيه في المبيت والكسوة والمثقة والبيت عليكم سبحانه النية يجب تبييت النية من كل ليلة والإمساك عليكم صحيح. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع هذا أيضاً واجب يمسك عن الهد والشرب والجمال. فلذا تنازل ما فيما اذا بلع او اوصل شيء الى جوكي غير الطعام والشراب هل متعمدة? هل يعد مفترن ان لا? يتناول شيء غير الطعام والشراب فبلع مثل ورقة متعمدة. تنازل علم على قوله. مفتر وغيره. إذا يجب الإنساق عن الأكل والشرب والجماع. قال رحمه الله تعالى وتعمل القيل. قال شيخنا هذا من المفترات ولعله يقصد الإنساق عن القيل. كل مسق وتعمل القيل. كل قال شيخنا هذا من المفترات ولعله يقصد الإنساق عن. القير. لأن الواجب تعمد القيء ولا إنسات عن القيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقض. فإذا زرع القيء رغم عنه لا يفسح. أما إذا استقى سواء بوضع إصبع في فيه. فيه أو بشم شيء يجعله يستقيل أو بتذوق شيء يجعله يستقيل أو بالنظر شيء يجعله يستقيل فهذا مفترض فهذا مفترض ولا يلزم أن تكون الاستقاءة بوضع الأصلة في الفهم تقض بل لو شم شيء بغرض أن يستقيل أفضل فاستقاء فأفضل أو نظر إلى شيء ليستقيل شيء كريم مثلا فاستقاء من نظره فهذا مفسر، أو قال مفسر. وكذلك لو تذوق شيئاً يقيئه، فإنه يكون مفسر. أما إذا ترى الطيف فلا شيء قال خمود الله تعالى، وكذا عدم المعرفة بطرف النهار. يعني المقصود لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صلوا. فلا بد أن يعرف طرف النهار متى ينتهي النهار ومتى يبدأ النهار. لذلك المسارف المذكورة مع فيها بعض صلاة الجمعة الاحتياط فيها الجلسات مع جماعة المسلمين حتى ولو كنت تعتقد أن الفجر متأخرا فعليك على الأخوط أن تمسك مع جماعة المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون إنسان يلتزم الجماعة ولا يفارق أمة حتى ولو كان أبو رهو خاص به فقه فالقول المظلوح في الكماعة أولى من القول الرابط فيه في الخط فالمسؤول كان يلقى الناس أن القصر في منه هو السنة ولما صلى عثمان واربعا صلى خلفا فقالت الأميرة يا ربا عبد الرحمن أن تلقى الناس أن القصر سنة وصلي خلف عثمان واربعا قال أيها الناس أن خلاف شرد أن خلاف والإمام محمد رحمه الله تعالى كما في القاعدة النورانية وهي من آخر ما ألفه شيخ الإسلام قبل أن يموت بشهرين أو سنتين القاعدة النورانية من أرواح وجاء ابن الدنيا فيها بعشارة فكره وذله وعلمه رحمه الله تعالى لا يستغنى أن القاعدة النورانية ذكر الإمام محمد رحمه الله تعالى أنه قال أنه إذا أمّ الإنسان قوما وهو يرى أن السنة الجهق دسوار من وفي حديث أنس عند مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكاموا يرتفعون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين ولكن الأمام أحمد رحمه الله كان يرى أنه إذا أم قوما يستحبون الجهر للبسملة وإسراره سيقرد فتنة فإنه يشرع له الجهر للبسملة وهذا من العلم وهذا من التبق لأسيما إذا كان الإنسان يقوم على أمر مسجد مثلاً جديد والناس تعودوا على أمر ما فيأخذهم على يعني, يعني بهدوء ولا يفاجئ الناس بعمل قبل أن يعلمهم إياه لذا في البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حبيث عهد بجاهدية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إضرار ومات الرسول عليه السلام ولم يرحل خشية النفس، خشية النفس، ومواعظ أحوال الناس، والعمل بفعلة المصالح والمفاسد، كسبا في ذاتها ويوقف عليك شوطا طويلا من الوقت والجهد، وعدم فهم هذا الأمر يؤدي إلى كذا، يؤدي إلى كذا، ويؤدي يؤدي إلى عدم قطع مسافات طويلة جدا، وهذا الأمر مهم جدا، مراعاته للأهمية في المكان، لا سيما في كل كذا جعوة جديدة في مكانك. نعم. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة من أحد السبيلين والقيء عامدا والوطف الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة قال رحمه الله تعالى والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف وهذا يدل على أنه باشجعه رحمه الله تعالى يختار أن كل ما وصل إلى الجوف سواء كان طعاما أو شرابا أو غيره وهذا قول العلمي يدل على أنه يختار أن كل ما وصل إلى الجوف عمدا يبتل سواء كان طعاما أو شرابا أو او أو الرأس ولست أعلم درينا من السنة على أنه إذا أوصل المشان شيئا شيئا إلى رأسه يبتل بذلك الله عالم أن قول أبو الشداء هنا مرتوح أو الرأس لأن الرأس لا تعد جوة والحقنة من أحد السبيلين، الحقنة الشردية هذه تفتت أما الحقنة المغذية فتنازع عهد العلم فيها والصواب أماها تفتت لأنها في معنى الأكل والشرب وتقوم مقاما وأما غير المغذية سواءً كانت في الوليد أو العضل فالصواب أنها لا تفزر لأنها ليست بمعنى الأكل واشتر أما الدواء عن طريق الفم فالصواب أنه يفزر وكذلك القطرة في الأنف لا سيما إذا أحس بطعمها في الحلق فإنها تفزر لأن الأنف مدخل المعتاد للتو بخلاف القطرة في الأذن والعين فإن فإنها لا تفزر لأن العين والأذن ليست مدخلاً من رزازة إلى الذي يستعمله مريض الرب صلى الله عليه وسلم الصواب هو الذي أكثر من العلماء أنه لا يكثر. لأنه إن خرج رزازاً من الماء أولاً فإن يتحول إلى غاز. والذين يعملون في بعض المحطات التي فيها بخار ماء حقس اللجنة الدنيا بلقى الشيخ الباز عم الله تعالى أنهم لا يفتروا ولو شموا هذا الشيء لا يفتر فلذلك في حديث النقيسة ابن صابعة رضي الله عنه وبالغ في إسم شاقي إلا أن تكون صادقا ما يتعله بعض الناس من أنه يبل طرف الأمر أو أغنبة الأمر ويبل شفتيه دون أن يتمضمط ولا يستنشق هذا من البيضاء من تشجد والتنطق في الدين ولكن يتمضمط ويستمسك ولكن لا يبالغ لا في ولا في استنشاق صمت الحديث الى رضي الله عنه وذلك الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني فلا فلا تفعله اما بخاف العود فالأفس المجنة دائما بلعاس شفر باز رحمه الله تعالى انه لا يفتر انه لا يفتر من السنة عاملا كما سبق والوضع في الفرج والوضع في الفرج فاذا اوضع واولج في الفرج أنزل أو لم ينزل فإنه يكون أخرى قال والإنزال عن مباشرة أما إذا أنزل سواء كان عن وطن أو غير وطن فإنه يكون مفسرا إذا تعمد الإنزال فإنه يكون مفصراً. ولذا القبلة للصائل على قسمه شخص يملك إربه ويملك نفسه يجود له أن يقبله وصف وشخص لا يملك نفسه فهذا لا يقبل ولا عبرة بالسرع فما يقال أن الشاب لا يقبل والكبير يقبل لا هذا ليس عبرة لأنه رب شاب هزيء واحد شاب بالأوراق دفعت يبع ينبع واحد شايب ولكن فيه شاي حول فيه للباب فالعبرة به ملك الإرم لديها حياتي عايشة الله عنها قالت كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وطب. تعني يقبل نفسه يا ربي إن كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإرده فالعلة هي ملك الإرد وملك النفس فإن كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه يجوز أن يقبل وإذا كان لا يعلم ذلك أنه لا يقبل ويقبل قال والإنزال عن مباشرة بالفرق بين هذه والوطء بالفرق أن الوطء كما سيأتي يوجب الكفار ويوجب التوبة ويوجب القضاء أما الإنزال عن مباشرة فإنه يوجب فقط القضاء والتوبة ولا يوجب الكفار كما سيأتي قال والحيض وكما سبق في تعريف الحيض فإذا نزل هذا الدم بهذه المواصفات المخرج من قعر الرحم والرائحانتنا واللون يميل السواد وبعض علماء أضع صفة الرابعة وهي السيولة وهي أن دم الاستحاضة أخف سيولة من دم الحي إذا الدم بهذه المواصفات وميزته المرأة فإنه بإنادت ولو كان نزوله قبل المغرب بلحظات ولو لم تتناول مخترا إلا بعد أذان المغرب فإنها تكون مخترة حكمها وإذا ما يفعله بعض النسوة من أنها تمسك عن الطعام والشراب وهي حائل أو نفسها ثم تأتي فبالمرج والأجرح السيام وتتناول كمرة أو جرعة من ماء هذا ما تشدث بمقاط ولا يجيز هذا وهي مفتلة حكما ولو لم تتناول ولو لم تتناول شيئا من المفتلة فهي مفتلة الحكم والنفاس وكما سبق أن النفاس دم متعلق بالولادة وهذا التعريف أطبق وأولا من قولنا دم ينزل بعد الولادة حتى يدخل في حتى يدخل فيه الدم الذي ينزع المرأة قبل الولادة مصاحب لآلام الولادة الدم الذي ينزل قبل الولادة على المرأة على خصمه دم مصاحب لآلام الولادة يعني معه طرف نفسي فهذا أصوات قول أهل العلم اختيار من المنسلمين رحمه الله تعالى انه دم نفاس واما اذا كان غير مصاحب لآلام الولادة فالصوال ان هذا دم استحاضه وليس نفاسه واضح فاذا نزل هذا الدم على المرأة فانها تكون مخفرة ولو لم تتناول شيء والجنون فاذا جن الانسان هذا رمضان فهذا مخفر لعدم توقف ماذا نعطي العقل ولعدم توفر النية لأن المجنون لا يستطيع أن ينتوي والردة إذا قد الشخص والعياذ بالله في نهاية رمضان فإنه مفتر ولو لم يتناول شيئا من المفترة والعياذ بالله والردة تكون بالاعتقاد تكون بالقول وتكون بالعمل وتكون بالترفي وتكون في الشكل الاعتقاد والقول والعمل والترفي والشكل إذا وقعت ردة في أحد هذه الأشياء يا بالله تعالى إن الشخص يكون صوم مباقة. نعم. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير الصيور وترك الهجر من الكلام. والله و... رحمه الله تعالى ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر. يشترى الصائم أن يعجل الفطر إذا غرب الشمس. فولى عليه السلام في مراشفة من سالب سعد رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما عجل بالفسق الخيرية الأم لتعجيلها بالفسق ويكره التأخير إن قصر ذلك يكره أن يؤخر حتى يشاهد المؤذن هذا غلا أو مثبط وهذا مكروه وإنما إذا أذن المؤذن أفضل وشر لكن نحن دائما نشدد في مسألة عدم وفارقة جماعة المسؤولين نحن نقول مثلا المغرب يتأخر عشر دقائق هذا رح يفصل مع الأذان ولا يؤخر عشر دقائق وبيقول الفجر متقدم يمسك مع الناس و يمسك بعد الناس وهذا لذلك ابن الرجل رحمه الله تعالى ذكر أن الناس في آخر الزمان يتلعبون في المواقف والمحارين في الكبلة وفي مواقف هنا السنة تعديل الفتح وتأخير السحور السحور هي اكل السحا يقتاعه اخر الليل السحور هو الفعل والسحور هو المفهوم اللي هو الطعام السحور هو الاكل والسحور هو فعل الاكل فيسن تأخير السحور قال رحمه الله تعالى ودرسه الهجر من الكلام المقصود بالهجر البحش وهذا ليس مستحباً إنما هو واجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع صور سجوري والعمل به فليس لله حاجة من يلعب عامه وشعره قول عايشة رضي الله عنه كنا نعود بضيبة من المخلق فالإنسان يترك يترك البحش من ذلك والأزمات الشريقة والأمكات الشريقة لا يشاجد إنسان فئة في الحباد ولا يجادل، ولا يفتش ولا يفترض في الله يجنع على فمن فرض فيهن الحج فلا رثة ولا فتوق ولا جدال في الحج فعند التعب لا تجد لأحد تترك الجدال في الحديث أنا زعيم البيت في ربض الجنة يعني حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان من ولما أباح الله الجدال قال سبحانه ولا تجادل أحد الكتاب إلا بلذة هي أحسن يبين من السنة تعجيل الفطر وتأخير الصوم وت... ويدوب ترك الهجري أو الهجري يعني الفحش من الكعبي ويحرم قيام خمسة أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة التشريق قد رحمه الله تعالى ويحرم صيام خمسة أيام العيدين فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لأي أحد من الناس بأي صفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خذنها كما السياحين حديث أبي غيرة خذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. حتى ولو نذر صومهما لا يوفق بهذا الأمر، لأنه نذر المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، واليتكبر عنّي. إذا نذر أن يصوم يومين تذكر ذلك أصح لا يوفق بهذا الأمر، لأنه نذر المحرم. قال وأيام التشريق، أيام التشريق هي حال والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحج رحم صيامه على اي شخص مسلم الا شخص واحد وهو من لم يجد في الحج اذا لم يجد الهدي يعني نوى ان يبدي هدي وهو متمتع او قاري مثلا ولم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وسبعة إذا رجع إلى أهدي ويجوز حنيه ذي الله أن يصوم أيام أكثر فقط هذا الشخص الذي يجوز لو أصومه بقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها أيام أجل وشرب وذكر بالله معه أما من من من الهدي الله معه سو جل فمن من من الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة ثانية ذلك لمن لم يكن الحدوث عاطلاً مفسداً، أن كان متمتعاً أو قادماً، ولذلك الشخص إذا كان فقيراً، فهذا الأفضل له أن يتمتع، ولو لم يد الحدي ويصوم ولا يخرج بالحج، الأفضل له أن يكمل. وإذا كان غير مستطيع للهدي فإن يصوم ثلاث ثلاثة أرتمات وسبعة جداول عيدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم متأسفا على فارق التمتع لولا أن سقط الهد يعني من المدينة ساق معه الهد وكان قارنا صلى الله عليه وسلم والذي يسوق الهد من بلده لا يصح له أن يحول لا لابد أن يكون قارنا لولا ولذلك كان قارنا عليه السلام وساق الهد والصحابة لم يسوق الهد فأمرهم أن يتحللوا ويدعلوا معه وقال لولا أن سقط الهد لأحللتُ يعني من الحج وجعلتُها أمرا لأحللتُ من هذا النصف الفرآن وجعلتُها أمرا يعني صار متمتعا لذلك حج هو وعلي انتقب هو وعلي وطارنا وحج الصحابة متمتع لأن علياً لما كان في اليمن رضي الله تعالى عنه أبراه لما أراد أن يهلّ بالحج ولا يدري يهلّ متمتع ولا مفرد ولا قادم فقال ماذا؟ شف مدى الاتباع والتعظيم اللي بلسه. قال السلام قال أهللتُ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار علي قارما انتتاح أين هذا الاتباح بهذا الزمان كل رجل قال رسول الله يقول لك للشيء قراني الشيء قراني قال كذا فأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للشيء قراني قال كذا هل ينسيرك قراني وابن عباسة قلوشك وأنا يوجو أن أن توزع لكم حجارة من الصناع أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أو حد المعنى فلا دهم زاد هذا قول النبي عن صناع ولو كان ذلك بقول الصديق الأكبر والبارود قمر رضي الله تعالى عنه. كيف الغير قال الإنسان عض من دليل وعض من سنة ولا يقصد قول أي أحد كأن من كان مناهضا لقول إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره صوم يوم الشك إلا أن يواتق عادة له أو يصله بما قبله ومن ومن وقف عامدا في الفرق عليه القضاء والكفارة والكفارة اشقرقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في طعام ستين مسكينا قال رحمه الله تعالى مسجاه ويُكره في حيث يوم الشك ويوم الشك هو يوم هو يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان عفوا هو يوم الثلاثين من شهر شعبان بعض الناس يصوم شكاً أن يكون من رمضان إذا حال بينه وبنوع دهلال قتر أو غير أو غير فيصوم هذا اليوم شكاً أنه يكون رمضان في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم شعبات هذا إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غير من أو ختر أو غيره فإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام الصيحين المحليم يقول رؤية الله عنه سوموا رؤيةه وأفسره رؤية. فإن هم عليكم فأكملوا عده شعبان ثلاثين يومان في رواية قفل رؤية يعني ضيّم إذا الأمر متعدق برؤية الهلال متى لم يروا الهلال نحن ما زلنا فيه في كفر وإذا لم يروا الهلال شوال ما زلنا فيه ليس لان الاصل رقاء الشهر لقاء الشهر الاصل رقاء الشهر ولا يجوز الا ذو فتن فتنازع ان ابن هشام يمتشى على اقوال بعضهم قال يحرم صوم يوم الشهر وبعضهم قال يكره صوم يوم الشهر وبعضهم ابن قال يستحب صوم يوم الشهر هذا اختيار عبد الله بن عنار رحمه الله تعالى وبعضهم قال أن الأمر يرجع فيه الكمام والحاجة فإن صام سنة وإن أفضل والأظهر في ذلك القولين الأوليين وهو أن وإما محرم وإما مضروح أقل أحوال أنه مضروح لقول عمال رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقال إلا في محرم أو مضروح على أقل أحوال الصواب أنه لا يشرب صيام يوم الشك، وأيضًا أنه أنسب لسماعة الدين وسر الشياء. خلاص انت لم ترى الهداة، حمد. ليس هناك سبب لا. قال إلا أن يوافق عادة له أو يسلفه بما قبله. يعني إذا كان متعارض صيام الاثنين والخميس، وجاء يوم الشك الاثنين أو الخميس، هل يوجد له قناعة الآن؟ لا لأنهم يوم الشد ولكن لأنه وافق عادة له هو صيامه السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في عن عليه الصلاة ابن عباس قضي الله عنهما لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم يعني يصوم عادة له فليصوم وأما على سبيل الشد يعني لا يجبه صيام يوم الشد هارحنا الله تعالى، ومن واقع عملا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. إذا وقع رجل معتم في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وأيضا عليه قبل ذلك التوبة. لأن هذه نصيحة. لأن الرجل أثناء الصيام الذي نوي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهلكت؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على ماتي في نهار رمضان. وهذا يدد على أن المعصية سبيل للهلاك وأن الطاعة سبيل للنجاة والفوز. ذلك لا تمكين لنا أبداً مع وجود المعاصي وفي الشرك فمن قال أننا سنمكن عن طريق كذا أو كذا فهذا سائر في سراقه ولم على المعنى لا تمكين أبداً والشرك قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كمستخلف الذين من قبلهم وليمدلن لهم دينهم الذي اتضر لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أما متى؟ يعبدونني لا يشنكون بشيء وسنن الله التوية لا تحادي أحدا قال سبحانه سنة الله كل الذين خلوا من قبل ولن تجل لسنة الله تدليلا ولن تجد لسنة الله, الله تحويلا لا تتبدأ ولا تحوي المعصية السبيلية حتى ولو وقعت من أصلح الناس نعم الصحابة في غزوة أحد ودي الله عنهم كانت الغزوة الأول من المنتصر الصحابة فلما عصروا ما وهم خمسون رجلا أطفهم النبي صلى الله عليه وسلم على كمة جبل أحد وأما عليهم عبد الله عبد الله المجبي ودي الله عن جميعا فانتهت المعركة بنصر المسلمين وأخذوا يجمعون الغنائم فنزل هؤلاء وكان النبي عليه السلام أمرهم ألا ينزلون عن الجلد ولو تخطفتهم الطيب فنزلوا فجاء قال النبي وليه كان يومها كاتب أبو سليمان فنقضى على الصحابة وشردهم رضي الله عنهم حتى أشياء عن النبي عليه السلام وكسرت رضاعية عن نقدم أسنانك وشجت رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة من حوله بسبب ماذا معصية واحدة ونحن نطلب النصر والمعاصي بل والسل يجب في الناس لذلك إذا أردنا التمكين والنصر والعزة لا يمكن ذلك أبداً حتى مهما كانت قوتنا ضعيفة إلا بقاعة الله سبحانه إذا قال, هلك قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي في النهال رمضان قال هل تجد ما تعتك به رقباً قال لا هل تستطيع أن تصوم شهرين بتدعين؟ قال لا هل تستطيع أن تطعنا ستين مسنينا؟ قال لا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال بعرف من تمر فقال خذه قال نصدق به قال على أبكر منا والله ما بين لا بقيا يعني المدينة أهل بيت أبكر منا، قال خذه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا هو أكثر ضح. لن يفعله لن يخافه أبد، قال في عائشة: الله عنها. ما رأيت النبي أن يسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواتف، قال صلى إنما كان يبتسم، فكان يستد ضحكه ضحه بدت أنيابه، صلى الله عليه وسلم. فقال فظاهر حتى بلتنيابه وقال اذهب أطيمه أهل وهذا دل على أن التفارات ليست تشدد على الناس وإنما هي رحمة فردد حينما لبيت تفارة أخذ يعني وقع على مرأة في شهر رمضان وانتهاك حرمة الشاف ولكن هذا لم يكن في دولة فانقلب النحنة إلى وقع على مراد في نهر غان وأخذ عرقا من جمر فأطعمه أهله والوادن ذلك الكتب الصادقة يجعل الله عز وجل فيها الفرج ذلك لما ذكر الله قصة الثلاث إن كلهم ثابني مالك وورث ابن الربيع وعلال ابن قال الله بعدما ذكر قصتهم وعلى الثلاث الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض قال سبحانه بعدها يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وбоءوا مع الصالح في طاعتك ومعصيتك يجوز أن تصلح. أطاع الله أمر ربك إذا عصيت الله أصلح التوبة. لنقلب المحبة إلى إلى منح. كما في حال هذا. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يقبل الكفرة ولا يلزم أن يتصف من ماله الخاص. ولو تصدف غنيا على رب فقير. فسن أقسم حلف يمين واحتاج إلى كفار حنفة هل يجوز له أن يأخذ من شخص كري وغني فيطعم يجب, <تصفيق> يجب <تصفيق> رجم حلف عن ظهار في أك ولا يستطيع الصيام ولا أكثر رقبة ولا يستطيع الإطعام فأعطاه غني ما يطعم له ثلاثين وهو يطعم ثلاثين أو أعطاه الكفار كلها كل هذا جائس من الكفار لحديث ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ الفاني إن عدد عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكثارة عن كل يوم مد والمريض والمسافر سفرا قويلا يفتران ويقضيان هذا رحمه الله تعالى ومن ماتوا عليه صوم من رمضان وطم عنه لكل يوم المدة. والأطرق أنه وطم عنه عن كل يوم المدة. والمد هو قول معاولة رضي الله عنه والمد رجل صاع لأن الصاع أربعت أمداد لكفة الرجل المعتدي ليس بالطويل البائل ولا بالقصير المترجل فإذا قال هنا مد يعني يطرم ربع صعب والصواب أنه يطرم عن كل يوم مديني <تصفيق> نعم <تصفيق> من, من طعام أهل البائل <تصفيق> يعني نعم يجود أن يصوم عنه على الصبح هذا الرماء يصوم الفرق عم المذري أما النذر فقالوا أنه إذا نذر عن يصول ولم يوده فإنه يصوم عن نذره أما رمضان فتنازل علماء فيه وكي وفير الشيخ البازة من وهو الأذرب أنه يصول بقول عليه السلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي رواية عليه صوم نذر. والذين قالوا أن هذا خاص للنذر قالوا هذا يخص والأذر أن كل يعمل به في جهة. فالنذر رمضان وصيام النذر والكفارة إذا لم يوفي به صاحبه يجوز لأولياء وحن يصوم عنه أو يطعمه إن شاء هو على الكفارة إما أطعم وإما وإما سا. إن أطعمه أطعمه عن كل يوم نصف صار يعني مثلا كف كفتين بكف نوز مثلا بكفة غزل مثلا ويجوز أن نطعم أو نقدم جائفا كل شيء. كل ذلك في وبعض علماء يقول إذا كان من البر ربع صاع وإذا كان من غير نصف صاع والصواب والأحوط أنه نصف صاع سواء كان من البر أو غيره ومن ماتوا عليه صوم, صوم, صوم, صوم, صوم, صوم, صوم, صوم, صوم غمضان افهم عنه بكل يوم مد والشيخ الثاني إن عجز عن الصوم يكتر ويكتر عن كل يوم مدة والصواب عيضا متان أو متين الشيخ الكاني الذي معه عقله، وكذا المرأة العجوز التي معها عقلها يجوز ولا يستطيع عن صيام وإقتراع وإطعام عن كل يوم مسجد. أما إذا لم يكن معه العقل، كبرس مصاب يهمل ولا يفهم ولا يعقل، فهذا غير مقبول. لا بصيام ولا بصلات ولا غيره. يحكم المجنون يعني فاقد العقل. فليس عليه قضاء وليس عليه أفعال كأنه غير مكلف بالصياب بليه قال رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إن على أنفسهما أخطرة وعليهما القضاء وإن خافت على ولديهما أخطرة وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم المد قال شيخنا وقال البعض لا يجب عليهما القضاء في كلا الحالتين وإنما يطعمها وهذا قول بعض الصحابة ابن عباس وكمسعود أولي ولكن جمهور العلم وجمهور الصحابة أن الحامل والمرضى تفطر وتقضي وبعض الصحابة قال تفطر وتطعم عن كل يوم المسكين والأظهر قول الجمهور وهو أنها تفطر وتطعم على هذه الحياة الذين قالوا انها تطعن ولا تقضي اعتمدوا على حديث من بعض اسحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله شطر عن المساة للصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصدر فمن حسن الحديث من العلم قال جاء يعني ان ليس على الحامل والمرضع صدر الصواب أنه حديث طعيف لا و. بعض الماء قاسوها على المريض مرض لا يرجع والصواب أن الحامل والمرضة تقصوا على المريض مرض لا يرجع برضه لأنها أشبه بالمريض مرض يرجع برضه ولا بالمريض مرض لا يرجعه بالمريض مرض لا يرجعه وليس لا يرجعه ولكن هناك حالات خاصة فيها تعرف يعني هي أن المرأة إما حامل أو مرضة هذا يعني ما شاء الله كل الأمراض قال عنده عشر اعشرين ولد زجته انا حمامه او مره هذا طرع الله الشغالة اما تحمل اما طرع اما تحمل اما طرع فمثل هذه الحالة قد يقال لحبيبي قولي ابن عباس وانها تقضي وانها عفن وانها تبع في مثل هذه الحالة الخاصة ولكن لا يعود النساء لسأبه بالله على ايامك الزياد يعني خلاص حان المجر خلاص صحيح أتفعي. لا الأظهر أنها تقضي الأيام حتى لو كان في رمضان وفات عليها رمضان الثلاثة نعم الأولى أنها تقضي ولم وأما قول عليه من قضاءه والكفارة الصواب لا نعلم يعني لأنه كان هذا قول من جاي قال رحمه الله تعالى والمرير والمسافر سفرا طويلا مسرانا ونقيانا المقصود المريض مرضا يؤخر برقه برقه أو يزيد مرضا هذا يفترف فهذا يفترف إن كان مرضه يرجع برقه يقضي بعد ذلك وإن كان لا يرجع برقه فإنه يلحق بالشيء الكبير والمرء العجوز يفترف يوما عن كل يوم من السنين إن كان مرضا لا يرجع فمريض السكر مثل إذا صامم يضم ما أبن عليه أو يهلك هذا يقول له الجماء أفطر وأطمع كل يوم مسكين أو مريض السرطان عقا الله إياه مساء المسكين فهذا مرضه لا يرجى ضفهم فهذا يفطر ويضم كل يوم المسكينة أما إذا كان مرضه يرجى شفائه إن شاء الله فإن هذا يفطر ويقضي بعد ذلك بعد ذلك طول الله يتبعنا فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدت من أيام قطر يعني بعد الأيام الجديد أفضل والمسافر تنازع عن العلم على أخلاف الأكوان القول الأول هو قول الحنابلة وحيار جدنا الجائع برئاس الشيطة المجازة من الله تعانى وأن المسافر يخزر الأفضل له أن يخزر وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الجد السيام قولي عن جماعة من الصحابة الصامة في السفر أولئك الأصار أولئك الأصار أولئك الأصار وقال بعض الأرض أن الصيام أفضل لأن الفطرة مقصر والصيام هبادة تقدم على هبادة وقول الثالث هو الأظهر والله تعالى أعلم هو اخيار لعب مسؤولنا وهو التفسير إن كان الصيام يشق عليه فالأفضل له أن يفضل وإن كان الصيام لا يشكو عليه فالأفضل له أن يشكو. حديث عناس بالصحيح. كنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المتق ولا يعيه أحدنا على الآخر. بقريه حديث عبد الله بن رواحة إنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة جمل الصحابة ولم يكن أحد مصائما إلا هو بالله وأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى ليس من البذ الصيام السفر. فهذا في من شق عليه الصيام فجأ عليه حول إليك العصاح وأيضا للعلق رجلا مضلن عليه قال من هذا؟ قال صاحب وقال ليس من البرد الصيام والصيام. هذا لما يشق عليه جدا إنه يغفر قالوا بعض الناس يسافر في سيارة ويجهد نفسه جدا من نسافة العمرة ويصور وربما كانت في قلبه كارها لهذا الصيام هذا مختلف الأفضل له أن يفكر ويقضي بحث ذاته ويدي ويروح حول الكعبة من أول يروح يؤدي يطوف حول البيت فتلاقيه ماشي من أول شطين عمالي عدم ياه جدي لأن نعرف فينا متجاجة هكذا يقول بعض الناس لأن نعرف فينا متجاجة لأنه فعل ببادتي عن نفسك هو شقة على نفسه واتعب نفسك في نجزة هو أن يقضي ويذهب يعني يغير حرامه إن شاء ويغضب ويغضب إلى حرامه ليس هناك كمان ولكن لا يطير إليه ويستريح ينعم ورتاح ثم يذهب لطوف حناذ لطوف عن حب ورغبة وهذا يطوف هناك الأجر أما يذهب صائعا على نفسه وأول ما يذهب لطوف حول الكعب ويجمع شققة عظيم في الطواف فهذا يرد على الجحيم وربما تأول بعض القول النبوي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن أجرج على قدر نصبك فيجد نفسه متعمدا وهذا خطر لأن إجهاد النفس والمشقة لا تطلب لذاتها وإنما إذا تبع العمل المشقة بدون قصد يكون الأجر على قدر المشقة لأن عائشة يطلب عنها لما تأبت الحد أريد أن أسألوا النساء وتأنس بقوله فقال أمر عليه يا عائشة أن أجرك على قدر نصبك يعني يتعذر فالمشقة لا تطلب لذاتها ولكن إذا وقعت المشقة مع العمل فإنه يكون قدر المشقة لك واحد يستغل ويستغلق كيران ويقول لا لحنا ساكد الكعب الغاشر هذا جهل والعلم هذا الجهل ساكد كيران والداء والمبصر تمام وأدل عبادة على ضغبة بإذا المريض المسافر لهما أن يفترى ويقضيان هذه الأيام بعد شهر وإذا أراد المسافر أو المريض أن يقضي هل يقضي أيام أولاً أم يصوم من شوال أولاً؟, أولاً الذي عليه فتوى العلم هو الصواب قول الجمهور العلم أنه يصوم ما عليه من رمضان أولاً قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جعير رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستم من شوال، فكأنما صام التخرم. والذي عليه أيام رمضان هذا لم يصوم رمضان كامل، لكي يصومه كله من صام رمضان يعني كامل. إذ بعدها يصوم عليه رمضان أولاً، ثم يصوم بعد ذلك الستم من شوال. ثم أتبعه ستاً من سواد كان كمن صام دهر وهنا هذا يتعلق بسفر المعصية بسفر القاعة فقط أم سفر المعصية بعض العلماء ده يقول ان هذه القرصة في القفلة المسافر لا تقع إلا في سفر فالقاعة بل بعضهم لا يقع إلا في سفر الحجة والصواب والله تعانى أن هذا في كل سفر قاع أو سفر معصية لعمومي قوي الله تعالى فمن كان من المريض أو عنا سفر نكرة في سياق تدل على العموم ولم يقل صلى الله إذا سفرت معصية لا تخص ولكن عليه أن يسلب المعصية ويجب من المعصية ولو أن ترخى كذلك قصل يستحب الاكتار من صوم التطوع قال رحمه الله تعالى قصل يستحب الاكتار من صوم التطوع هذا يسقط في نسفة ما عندوش شيء ويستحب الاكتار من صوم التطوع كالاثنين والخميس فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس والأيام الدين هي ثلاث أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر المجني يشرع صيامه هذا حديث أبي عبد الله عنه أو صار الخليل صلى الله عليه وسلم في وذكر منها صيام ثلاث أيام من كل شهر الصامن استفد من كل شهر والحسن بعشر أنثى كأنما صام الشهر ثلاث عشر تلت وصيام الست من شوال كما في الحديث السابق وأيضاً صيام يوم عرفة لغير الحاج قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة هذه وصيام يوم عاشوراء واليوم العاشر من شهر من شهر الله المحرم ويشرع صيام يوم التاسع معه بخلافة به أهله قول النبي عليه الصلاة والسلام لإن كان العام قابلاً لَأَصُمَنَّ لا تَاسُعَاءَ وَعَاشُعَاءَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامِ الطَّابِلِ إِلَّا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الْسَلَامِ فكان قَدْ تُؤْثِيْسَ وكان قد قال ذلك في العام العاشد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم هو ينشرح صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، وصيامها يكفي الغنوب سنة مارسة الإنسان يحمس على الصيام دي. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان مطلقا هو شغل الله المحرم وبعد شهر الله المحرم شهره شعبان الحليف عائشة الرمضي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصور شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فأفضل الصيام النافرة صو المحرم يليه صور, صور شعب وجاء ذلك أفضل الصيام بعد رمضان صو شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الخليضة قيام ومن أخوانهم ينبه عليه أن, أن المرأة لا يجد لها تصوم وزوجها حاضر إلا لك كما في حديث النصول لا يحنه لا يحنه رتولك للآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا لك إذا كانت المرأة لا تصوم وزوجها حاضر لا تحضر البيت إلا جهز لذلك إذا أرغم تعتكد أو تخرج لإنصاق الترويق لا يجب أن تخرج إلا بشرطين إذن الزوج وأمن فتنة إذا لم تؤمن فتنة ولم يأمن الزوج لا تخرج ولو للصلاة هل بعد ذلك المرأة في الميادين وتخالف الزجاج؟ لا هذا من فتنة أولى لا تخرج تخرج النساء في المظاهرات هذا من أكس للأم وليه بالله. عشر الشوق. يا ذنب الله. فالمرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ولو صامت حتى ولو بإذنه وطلبها زوجها يجب عليها أن تلدي روضة زوجها. أن هذا الأمر واجب السيام العالمين. أن الجساقات أي امرأة بات وزوجها عليها قاضي باتت تلعنها الناد. فقال ولو أمام التنوم أن طلبها زوجها وهي أماما قول تقصص في فرنة رب ولو على قتل بحيث ولو على ظهر بحيث كل ذلك منعا من الفاحشة منعا من قوة غير الحوام الانسان الذي يدنس الناس وراء ان اكثر المشاكل يزال بسفاة يدخل الناس لجلب شدوم الضطاع وحيطها بصر وحيطها وحيطها يطلع افضل لا تعطي ما حرم الله. ويخلق لنظره اناه. فيسبوع العاقل الذي يتم سولى النظر الى ما حرم الله اصدر. فلا يحلم المرأة ان تصوم توجه حمد. ومما ينظر ايضا انه لا يلزم تبيت النيه من الليل لصيام النافذة. متى نوع الصيام ولو في وسط النهار بل ولو بعد الزوال في الصيام النافذة. بخلاف صيام النذري او الكفار او رمضان يعني الصيام الطريقة هي كبيء النيه عندك اما النذري ان ان جائس الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم طعام فإذا قالت لا قال الى الانسان فدون ان شني نيته اما صيام فضيضه لا بد ان يكون في تصلون الاعتكاف مستحب وله شطايا واما وإما يكره صومه يوم الجمعة كما في سايح مسلم نهى النبي عليه والسلام عن الصوم يوم الجمعة منفردات اما إذا صام يوم قرده كالخميس معه أو صام يوما بعده كالجمعة مع السبت هذا. يمس وأما صيام يوم السبت فتنازى أهل الان فيه والصواب أنه للوسيا منفردة الحديث الواجب في ذلك أفترى العلماء بأنه حديث مشهَد، والنهي عن صوم يوم السبت إلا لحاجة شدّة لقيام طوقي. الصواب أنه حديث مشهَد، وأن صيام يوم السبت جائز. بعض العلماء يقول أنه بكر، لكن الذي كتب به النص صحيح مسلم النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً. أما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فجائز. الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة جائز. فصل لاعتكاف مستحب وله شرطان النية واللغة في المسجد ولا يقرض المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويغطل بالوضع قال رحمه الله تعالى فصل الاعتكاف مستحب وله شرطان الاعتكاف لغة هو الإقامة على الشيء خيرا كان شرطا قال الله تعالى أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين هذا في الخير وقال سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يبقى الاعتكاف دغة الإقامة على الشيء شر كان أو خير واصطلاحا المكفف المسجد لغرض التعب لله تعالى المكث في المسجد بغرض التعبد من الليل على قال سبحانه ولا تباشرهمن وانتم عاكفون في المسجد وله شرطان لديه يعني اذا دخل المسجد يلتزم بالجلوس في المسجد ثلاثه واللبت في المسجد بعض العلماء اشترط الصيام ايضا والمسجد الجامع، لأن حتى لا يخرج بصلاة الجمعة. والأظهر والله عالم أن الصيام ليس شرطاً ليت عمر بال، أنه نظر في الجاهلية أن يعتكف ليلاً، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي، أن يوفي بندره، والليل ليس محل الصيام. أما قول عشر رضا من الصيام للمعتكف يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس شرع حيث لو أن الإنسان مرض وهو معتكف وأفضر في يوم ما في هل يلزمه أن يخل معتكار؟ لا الصواب أنه لا يبدأ من الصوت في الأذكار إن كان بعضهم يقولوا به واللذج المسك فالمعتكف لا يخل المسك وعليه كان هناك غرف في المسرح كان هناك غرف في المسرح تفتح من خارج المسرح هل المعتقدين أن يعتقدوا بهذه الغرق؟ فلو في هذه الغرف ولو كان يجدنا غرف وبابها من الخارج وليس من هنا لا تفتح في داخله هل يعتقدوا فيها لا لا يعتقد لكن لو لها باب داخل المسجد ولو كانت هي حارج المسجد هل يعتكفوا فيها؟ أبسل ولا أمام؟ الأدوار بعليا من المسجد هل تلحق بالمسجد؟ نعم لهم أن يعتكفوا في الأدوار العليا من المسجد لأن المسجد وما خوفه يلحق به في المسجد وهل يجب أن يعتكف أن يجيع ويجتري ولو جلهاك المسجد لا يجب فهم. لا بأم ذات لأن نصنعها عن بيع والشراء المسجد قالوا بأخوة تبتجرى هو داخل المسجد هذا لا يدخل وإذا كان المسجد سور أو حرم هل لهم أن يفرزوا ذاتا خارجنا قال قالوا أنهم في المسجد كل هذا يدخل قال رحمه الله تعالى وَلَا يَخْرُدْ مُوَتِكِهُمْ إلا لحياة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويطرب الوطن إذن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحياة الإنسان وهي قضاء الحاجة أو الطعام والشرب إذا لم يكن المسجد مكان يقضي فيه حاجة يخرج يخرج حاجة ولكن يخرج بمقدار قضاء الحاجة ومن السنة في المعتقد ألا يتبع جنازة ولا يعود مريضاً وكان المصم يمر على المريض ولا يعذب عليه هو معك ويجوز له أن يخرج إلى باب المسجد كان عنده ضيف كافي جوز وهل يجوز أن يذهب أن أن أن يزوره واحد ولعسنا حتى شدوا في ذلك فأمام الصحيب البطاري أن صفية تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فزارته ومعتكب عليه السلام ورد أن وصلها إلى باب أسامة بن زيد رضي الله عنه فمر صحابيان مر صحابيان أكبر مر صحابيان أسامة ورجل الأنفر وأنه يوقف مع رجلتهم فأصبحت السيد فقال على أسعيكما أنها صدية قال يا أخي الله وعليك أنا غارق. قال إن الشيطان يجري من المهالة من أجردك لكن لو قد الإنسان ما يمكن عليه أن يبيب في الواء أخي شابك أنت بتصافح أمرأة في الشارع وانت خشيت أن يقول فلان بيصافح النساء الأجاني يقوله على فكرة هي هي الأخن هي مثلا الخلق هي عمتي لأنه ما حرم من المهارب تزيد الذيب عن نفسك كما ذكر الولماء في شخص حيالة حليمة. ويقف الإنسان موقف ريبة يزيل الريبة عن نفسه. كل هذا حرصا على تجمع الإنسان. وعدم تتضرب سكينها. يبقى إذا المعتقد لا يخل كل لحاجة الإنسان في قضاء الحاجة أو الطعام والشعار يذهب في الريبة. وهذا المعتقد أن يأكل المسجد يجوز المعتقد أن يأكل وينام في المسجد، ينام في المسجد ولا شيء عدد ويمدر لي في المسجد ويعلاجات القدرة معه كل ذلك صح على المبيع للصدر والسلام أو عذر من حيض أو نفاس إذا حادث المرأة ونفسك أو مرضا للإنسان ورد أن يقدر يخرج المسجد ويبضل ما يبضل الاهتكاب فقط هو الوضط أو البرود من المسجد لغير الحاجة إذا خرج لغير الحاجة وما يتحقق يَبْيَتُ الَّتِفَاءَ وما يَتَحَقَّقُ الْقُرُونَ هل الرَّأْسِ أَمْ الْقُرُونِ بِإِخْرَاجِ الْقَدَمِ؟ شخص أخرج كل بدن إلا قدميه، فأن هذا خرج ولم أخرج، ما خرج أما إذا كان بدنه لشخص نام هكذا، وقدماه خرجتا، هو لم يخرج، هذا ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول رأسه وعائسه. فترجِلُهُ يعني في السابق والله، وَمَعَ إِذَا خَرَجَ بِقَدَمَيْهِ فإنَّهُ يَصِيبُ خَرِيطًا مِنْ أَلَاقِبَةٍ أو نَصْرَةٍ. فتنازع العلماء إذا خرجَ بِأحده قَدَمَيْهِ إِحْجَابُ مَادَةٍ وَإِحْجَابُ الرَّأْسِ فَلا جَوْزٌ. وَبَعِيدًا إِلَى خَرَجَ بِقَدَمَيْهِ مِنَ الْمُحْتَكَفَ بَطَلَ الْعَدْجَ. وَإِذَا وَاطَعَنَ رَأْتَهُ فِي الْمُحْتَكَفَ وكذلك إذا باشر لا يسأل حول الله يترون تعالى ولا تباشرين وأنتم عاكتوا وما ذكر الله أبن الله في تعالى في اتكاب قطع العلائف يعني عن الخلائف بخدمة الخالف فهذا قولهم حولهم بخدمة الخالف هذا خطر لأن الحدمة تكون لمن يحتاجها والله عز وجل قال سبحانه قال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء وقال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء ولله وبعيداً المعتكف لا يقرب لك ويجب في المسجد يعظ ربنا وتبلى عنه وأما متى يدخل المعتكف معتكفاً فتناسبنا هليد كله قبل غروب الشمس يوم قبل غروب شمس يوم عشرين أم عند قبل فجر يوم الحادي والعشرين والأبهر والله أعلم أنه يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين هي ليلة واحد وعشرين يدخل قبل أدان المغرب قبل غروب الشمس ولكن لا يدخل معتكفه إلا بعد أدان المرضى جمع فجري ومتى يخرج المعتكفين؟ الناس على هل يخرج إلى ظهر هلاب شوال أم يخرج إلى صلى الفجر؟ والأظهر والضار معنا إذا ظهر هلاب شوال انتهى ويخرج ولا شيء لا هذا يكون انتهى في السيام من أجل الاشداء نصر الله عز <تصفيق> الله عنه أفا جل الذي يؤتيه عنا صلى الله عليه وسلم ei, se on